قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أشاء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون لقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوات ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم مِنَ الْأَمْرِ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَوَّابًا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 الناس وهدى ورحمه لقوم يقين ام حسب الذين جثر حسنيات ان جعل لهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم سا ما يحكم فَلَ قَلهَّهُ السَّموَاتِ وَالْأَفْضدِ الحَبِّْ وَللتُجَزَ كلُلُّ نَفْسِل بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُبْلَم